قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ بعت أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقبها